<سؤال> <في applic> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> الحمد لله الذي هذانا للإسلام وجعلنا من أهل لا إله إلا الله ومن ذو رسول الله وما كنا بنهدد يليلا أن هذانا الله رب العالمين إن <إلا> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضن له ومن يظلم فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد العبده ورسوله صلى الله عليه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 اللهم علمنا عن من ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قديم اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أن واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أن اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بردكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفر مع الأمرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسدك ولا تخفنا يوم القيامة إنك لا تخف المعاد ترسنا في هذه ليلة المباركة أيها الإخوة في تفسير القرآن الكريم في قصار الصور ومن أهم هذه الصور بالنسبة للأمة الإسلامية أن ينمو بها معرفة ويعلم ما فيها من الأوامر والنواهي والترغيب والترهيب. صورة الفاتحة. صورة الفاتحة هي أعظم صورة في القرآن الكريم. وهي السبع المثالي والقرآن العظيم وأم الكتاب وأم القرآن والحمد لله رب العالمين وسورة الكافية وسورة الشافية وسورة الواقية ولها أسوأ عدة فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل قراءة هذه السورة المباركة في كل ركعة من صلواتنا رقل من أركان الصلاة ولا يتم صلاة إنسان لا إماما ولا مأموما ولا مفيدا إلا بقراءة سنة الفاتحة في كل ركعة وهناك أقوال يقولون بعضهم مع الأسف بزي العلماء ولكنهم لم يبلغوا إلى حقيقة السر هذه سورة المباركة وقراءتها في كل ركعة ويقولون إذا كان الإمام يقرأ فعلى المأموم أن لا يقرأ فيستمع وقراءة الإمام له قراءة وهذا فهم خاطئ ولا يقوم على دليل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وقال وكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وهي خداج وهي خداج وهي خداج ثلاث مرات، أي ناقصة غير كاملة، ولم يقل في أحد المرات إلا إذا كان مأموما، ولم يقل هذا. لو قال ولو مرة واحدة إلا إذا كان مأموما كان يزد نعم هذا يزيد دليل وبرهان على ان المأموم لا يقرأ ولكن لم يقر بل أكد انا على كل مسلم ان يقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة فلماذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة هذه السورة المباركة في كل ركعة رقم من اركان الصلاة ولانها اعظم سورة في القرآن ولأن فيها أساس الإسلام في آية واحدة منها سورة الفاتحة في قول ست آيات وفي قول سبع آيات والذي يقول سبع آيات أدخل بسم الله الرحمن الرحيم في الآية من آيات والذي قال ست آيات وأخرج البسولة منها وفيها آية آية واحدة هي السر الإسلام أساس الإسلام الله تبارك وتعالى أنزل من السماء على أنبيائه ورسله مئة وثلاثة عشر كتابا ونحن لا نعرف منها إلا خمسة التوراة الذين أنزله الله على موسى عليه السلام والإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام والزبور الذي أنزله الله تعالى على داود عليه السلام وصحف إبراهيم الذي أنزله الله تعالى على إبراهيم عليه السلام والقرآن الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم هذه خمس الذين نعرفها والكتاب الذي نزل مئة وثلاثة عشر كتابا أي بمعنى على مئة وثلاثة عشر رسولا ونحن مأمورون أن نؤمن بها كلها بقول الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه وكتبه جمع كتاب تجمع هذه الكلمة مئة وثلاثة عشر كتابا نحن نؤمن بها ولكن نأخذ شريعتنا وأحكام إسلامنا وأحكام عباداتنا وأحكام الحلال والحرام والمباح والمكروه وغير ذلك من القرآن الكريم فقط دون غيره. وجمع أحكام هذه المئة وثلاثة عشر كتابا ووزعها على أربعة كتب الدورات والإنجيل والزبور والفرقان ثم قال المفسرون رحمهم الله جمع الله أحكام وخلاصة هذه الكتب الأربعة جمعها وأودعها في القرآن الكريم وجمع خلاصة القرآن الكريم وأودعها في سنة الفاتحة وجمع خلاصة سورة الفاتحة في آية واحدة منها آية واحدة في سورة الفاتحة وليس كلها وقالوا بعض الفقهاء رحمهم الله لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه الآية في سورة الواحدة لكان كفتهم الناس كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في سورة العصر سورة العصر ثلاث آيات وهنا آية واحدة. لو ما أنزل الله على خلق إلى هذه الآية الواحدة لكبت. وما هي هذه الآية؟ هي قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فلأجل سر هذه الآية الكريمة ولأجل معرفتها ولأجل معرفة حقيقتها وكنها وسرها الرسول صلى الله عليه وسلم جعل قراءة الفاتحة الركن في كل ركعة لكي نكون دائم الاتصال دائم الاتصال بربنا تبارك وتعالى من عندما نستيقظ من النوم قبل صلاة الفجر وإلى أن نأخذ نجعنا عند النوم في آخر الليل وفي كل صلاة سواء فرضا أم نفلا أم سنة راتبة أو غير راتبة أو وتر أو حتى صلاة الجنازة نقرأ هذه السورة ويكون لنا اتصال بربنا إياك نعبد إياك نعبد لا نعبد غيرك وإياك نستعين أي لا نستعين بغيرك فإنما إنت فلذلك نخصص درسنا في هذه الليلة المباركة لبيان سورة الفاتحة. فيكونوا الإخوان كما أنهم يقرؤون سورة الفاتحة في كل ركعة الواجب كمان يحرمون معناها وأسرارها ويكونوا على علم بها وماذا يقرؤون هل قراءتها روتين كما يسمون الموظفين روتين بس نقرأ الفاتحة وخلاص لا العبادة هنا الصلاة هنا الوقوف بين يدي الله تمارك وتعالى من العبادة ليس فيها روتينا أبدا إنها عبادة إنها وقوف بين يدي الله إنها الامتثال بأوامر الله يجب علينا أن نفهمها. المفسرون نحمهم الله فسروا هذه السورة المباركة كل مفسر على رأيه أول المفسرين في كتاب الله تبارك وتعالى ونقول إمام المفسرين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعاه فقال اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا قرأ عشر آيات من كتاب الله لا يتجاوزهن حتى يفهم. لماذا أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات العشر؟ وماذا نستفيد منها؟ وما الأوامر التي فيها؟ وما النواهي التي فيها؟ ثم إذا فهم هذا يتجاوز إلى عشر آيات أخرى وهكذا ختم القرآن وفهم القرآن وقال مرة ليس في كتاب الله تبارك وتعالى آية إلا وأنا أفهم أعرف متى نزلت هذه الآية؟ ولماذا نزلت وماذا نستفيد منها هذا عبد الله بن عباس هل نحن كذلك لا والله, لا والله. ولا نعرف شيئا منها إلا حاجة بسيفة ثم بقية المفسرين أيضا فسروها ولكن هناك تفسير فوق هذه التفاصيل كلها وهذا التفسير تفسير الالهي تفسير الرباني الله تبارك وتعالى هو الذي فسر القرآن الكريم وورد في الحديث الخدسي ان الرسول صلى الله عليه وسلم روى لنا فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى انه قال اني خصمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فلعبدي ما سأل المراد بالصلاة هنا سورة الفاتحة لأن اسم من أسمائها الصلاة ولماذا سميت سورة الفاتحة بسورة الصلاة؟ لأن سورة الفاتحة تكفي عن غيره من القرآن وغيرها من القرآن لا تكفي عن سورة الفاتحة مثلا إنسان لا يعرف من القرآن إلا سورة الفاتحة يقرأها في كل ركعة يكفي صلاته صحيح مقبولة وإنسان آخر حافظ القرآن الكريم كله إلا سورة الفاتحة لا يعرفها ويقرأ كل القرآن ولا يقرأ الفاتحة هل صلاته مقبولة لا لا فلذلك قيل سورة الفاتحة تكفي عن القرآن كله والقرآن لا يكفي كله عن الفاتحة لا بد من الفاتحة فلذلك خرعته ركر في كل ركال قال الله تعالى إني قصنت الصلاة بيني وبين عبد نصفين المراد بالصلاة سورة الفاتحة أي قصنت سورة الفاتحة بيني وبين عبد نصفين فلعبدي ما سأل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حميدني عبدي أليس هذا يا عباد الله يا أمة الإسلام يا أمة القرآن يا أمة التوحيد يا أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله أليس هذا كافيا لنا فخرا أن الله تبارك وتعالى سمانا عبدا عبدا له إذا قلنا الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حميد لي عبدي سمنا عبد وأضافنا إليه عبدي ولم يقل عبد الدينار ولم يقل عبد الدرهم ولم يقل عبد الشيطان ولم يقل عبد نفسه ولم يقل عبد هواه بل قال عبدي ويكفي لنا هذا فخرا واعتزازا ان الله تبارك وتعالى سمان عبدا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبتخر اذا قرأ قول الله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وكان يفتخر بهذا أن الله تبارك وتعالى سماه عبدا سبحان الذي أسرى بعبده من هو؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. وكان يفتخر ويحمد الله إذا قرأ خول الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يحمد الله ويشكره على أن الله تبارك وتعالى سماه عبدا تبارك الذي نزل الفقان على عبده ونحن يجب علينا أن نحمد الله ونشكره كلما قرأنا صورة الفاتحة ونقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله تبارك وتعالى حمدني عبده الله اللهم لك الحمد والك الشكر اللهم لك الحمد والك الشكر اللهم لك الحمد والك الشكر إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى مجدني عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى أسنى علي عبدين هذه كلها مكان افتخار واعتزاز لنا وعلينا الواجب الشكر والحمد أن نخوم بهذا أن نسمان الله الله تبارك وتعالى سمان عبد ثم يأتي دور إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين هنا كما يسمون البيت القصيد البيت القصيد إياك نعبد وإياك نستعين عهد بين العبد وبين ربه أن لا يعبد إلا إياه إياك نعبد أي بمعنى يا الله أعاهدك أن لا أعبد إلا إياك ولا أعبد غيرك كائنا من كان لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما من الجن والزار والقبور والمزارات والأولياء والأنبياء والصادات وغير ذلك مما كثرت على وجه الأرض من تلك المعبودات وناس يعبدون الولي وناس يعبدون الإمام وناس يعبدون الشهيد وناس يعبدون السيد وناس يعبدون كذا ويطفون حول قبورهم والتواف هذا عبادة والعبادة لا يجوز إلا لله والتواف لا يصح إلا حول هذا البيت ومن طاف في أي مكان غير حول هذا البيت فهو مشرك في عبادة الله تبارك وتعالى ولا يقبل الله تبارك وتعالى منه لا خليل ولا كثير من عمله إياك نعبد أي يا الله أعاهدك أن لا أعبد إلا إياك ولا أعبد غيرك لا وليا ولا نبيا ولا رسولا ولا سيدا ولا إماما ولا جنا ولا إنسا ولا أحد وإياك نستعيد عهد آخر عهد آخر كأنه يقول يا الله أعاهدك ألا أستعين إلا بك ألا أستعين إلا بك الاستعانة في لغة العصر هذا يسمونه المدد أو الغوز وما أكثر الناس الذين نسمع عنهم أو نلاحظهم إنهم يذهبون إلى مزارات وإلى القبور وإلى الصادات وإلى المشايخ وإلى الأولياء وغير ذلك ويتمسحون بأعتابهم ويتمركون بهم ويتوفون حولهم ثم يترمون منهم المدد والغوص هل يستطيعون هؤلاء أن يمدوهم بمدد أو يغيثونهم بغوص لا لا يستطيعون يا سيد فلان المدد هل هو يمد؟ لا لا يمد. ويوم القيامة هو يكفر بشركه ويقول أنا بريء منكم كما قال تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن الناس من يطلب من هؤلاء الأموات الذي صاروا ترابا لا يملكون لا لأنفسهم ولا لغيرهم لا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا يطلبون منهم الشفاء لمرضاهم وإحضار غائبهم وتليق سجينهم ونجاح طلبتهم في الامتحانات وغير ذلك من الكلمات التافهة هل هؤلاء بإمكانهم أن يفعلوا هذا لا ليس بإمكانهم متركا كائنا من كان كائنا من كان لا سيد ولا ولي ولا إمام ولا كذا ولا كذا متركا ولا واحد منهم يقدر على شيء وبهذا يشركون يكونون مشركين والمشركون مأواهم نار جهنم يقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويقول تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار المشرك لا يشم رائحة الجنة مع أن رائحة الجنة تشم من مسيرة خمس عام رائحة الجنة تشم من مسيرة خمس عام ولكن المشرك لا يشم هذه الرائحة لأنه محروم محروم من الجنة ومحروم حتى من رائحتها. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الله تبارك وتعالى حرم الجنة على المشركين. وماو النار وما للظالمين من أنصار. المراد بالظالمين هنا المشركين. وما للظالمين من أنصار أي وما للمشركين من أنصار. إياك نعبد وإياك نستعين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يمشون في أسواق المدينة راكبين أحدهم بغلا وأحدهم جملا وأحدهم فرسا وأحدهم حمارا هذا ليس بعيد والرسول صلى الله عليه وسلم خد راكب الحمار وهو خاتم الأنبياء وصفة المرسلين وفيهم هذا العصا، سواء من الجلد أو من العود حشب أو شيء الذي يرثمو به يمشي. وهذا إذا سقط من أيديهم على الأرض، بإمكانهم الشوارع مليان لجالن وأولاد، بإمكانهم يقولوا لأحد يا أخي يا فلان إلا ناويني هذا، العود هذا طاح من يدي ناويني هذا يا أخي، جزاك الله خير يا أو يا ولد يا بني تعال. ناولني هذا ضح منية التعب يأخذني يأخذني يأخذني إذاك الله خير الله يصل ممكن ولكن خوفا وحذرا من أن يكون سؤالهم هذا من هذا الإنسان أو من هذا الولد لا يدخل في سؤال غير الله حذرا من ذلك كانوا ينزلون مما هم راكبين عليه ويأخذون بأيديهم ثم يركبون ويواصلون سيرهم وكانوا يتركون كثيرا من المساء الذي لا بأس فيه خوفا من أن يكون فيه بأس حذرا منه هذا التقوى وكانوا يتقون إلى هذه الدرجة والآن ففي أيامنا هذا أين هذا التقوى وأين هذا الإخلاص وأين هذه العبادة الحقيقية عبادة مطبخا في أعمال التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى فهم دينهم الصحيح ردا جميلا بمنه وكرمه إنه تعالى سميع مجيب. إياك نعبد وإياك نستعين ويدخل تحت كلمة إياك نعبد أولئك الذين ينظرون للأولياء والأئمة والصادات هذا نذر لسيد فلان وهذا نذر للإمام فلان وهذا نذر للولي فلان وهذه النذورات يكون نذر شرك لا نذر عباده والنذر لا يكون إلا بنا النذر لا يكون إلا لله تبارك وتعالى احدهم مثلا يقول اللهم ان شفيت مريضي فلك علي ان اطعم عشرة مساكين لوجه الله او اتصدخ مئة ريال لوجه الله او اصم ثلاثة ايام لوجه الله هذا النذر لوجه الله نعم واما اذا قال يا سيد فلان يا سيد البدوي أو يا أحمد التيجاني، أو يا عبد القادر جيلاني، أو يا أبو هودي النخبندي، أو يا فلان، أو يا فلان، إذا شفيت مريضي لك علي أن أجيب جمل عند لقبلك. أو يا إمام فلان، أو يا ولي فلان، كل هذا شرك ولا يقبل الله منه شيء. والناذر Mushrik، والنذر هذا غير مقبول، مردود على صاحبه. فهكذا يجب علينا أن نكون يا عباد الله عبدا لله لا نكون عبدا لشيطان ولا نكون عبدا لهوانا لأنفسنا لا بل نكون عبدا لله واتباعا لأوامر الله وتنفيذا لما أوجبه الله علينا وصنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون زيادة ولا نقصان لأن زيادة تؤدي إلى الغلو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان خملكم بالغلو بالغلو هلك الهالكون بالغلو والنقص من ذلك يؤدي إلى التقسير العبادة الصحيحة لا غلو فيها ولا تقسير كما أمر الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا بمعنى دلنا وأرشدنا وثبتنا على صراطك المستقيم هذا الصراط الوحيد الذي لع وجاج فيه ولا طرق ولا أحزاب ولا طريقة فلانية ولا طريقة علامية ما فيها طريق واحد كما قال الله تبارك وتعالى في اواخر سورة الانعام وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرخ لكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون وان هذا صراطي هذا الطريق واحد وليس متفرقا وليس متشتدا وأن هذا صراطي مستقيما دون معبد مصفلة لا فيها حفر ولا فيها أحجار ولا فيها بطانيج ولا فيها مزلقان أبدا مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتبع هذا الصراط فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولا تتبعوا السبل نهانا الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماواته ومن فوق عرشه الذي استوى عليه كما يليق لجلاله وعظمته نهانا ان تتبع الطرق الملتوية ولذلك اليوم نرى كثرة الطرق طرق الجيلانية، طرق الشازلية، طرق الإمامية، طرق الوحدوية، طرق الكذابية، طرق القادرية، طرق الجيلانية، طرق كذا، طرق كذا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال وستتفرق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة كلها في النار إلا واحدة والسحابة رضو الله عليهم جمعين لما سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف ويحق لهم أن يخافوا وارتعدت فرائسهم قالوا من شدة الخوف من هي يا رسول الله على هذه الفرقة الناجية الوحيدة؟ من هي هذه حتى نقول منها؟ من هي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم واصحابي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم في ذلك اليوم الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ اي قبل الف واربعمائة سنة ونيف من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي هذه الفرخة الناجية وبقية الفرخة الذي بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاهلى حدست وطلعت صار الناس شيعا واحزابا كلها في النار لقول الرسول صلى الله عليه وسلم مو لقولي انا لا انا لا استطيع ان اصدر كلاما من مثل هذا ولا فترة مثل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب هذا القول ومن عنده اعتراض ومن عنده أندل يوقف ويجادل عليه بالرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إليه ويجادله ويتفاهم معه وستفترق هذه القمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد.